بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا أما غير العاملة في الداخلة في الداخلة على الفعل نحما قام زيدا وما يقوم عور ولا تعمل شيء الفعل مضى بعدها مرحوم الفعل مضى بعدها من يعفن محل حلهم الأعراب فهذه لا خلاف بينهم في أنها لا تعمل لا عمل لها وإذا دخلت عن الفعل الماضي بقي على ماضيته, على ماضيته وإذا دخلت عن مضالع خلصته للحال عند الاكثر قال ابن ملك ليس كذلك بل قد يكون مستقبلا على قلة اي للحال على كثرة والاستقبال قليلا كقوله تعالى والما يكون لي أن أبدله من تلقاء الشيء أي هذه هي حالتي وهذا هو شأني وأطرض بأنهم إنما جعلوها مخلصا الحال إذا لم تجد قرنة إذا لم تجد قرنة تغيرها تدل على غير ذلك إذا لم تجد إذا لم يجد قرنة غيرها تدل على غير ذلك مسألة قال نذر تركيب ما أن مع النكرة تشبيها لها بلا تشبيه لها بلا إبلا نهر الجنس قول الشاعر وما بأس وما بأس لو ردت علينا تحية قليل على من يعرف على من يعرف الحق عابها وما بأس يعني ما تكون نفير الجنس فبأس اسماء نفير الجنس هذا نادر هذا من النادر قال وأما المصدرية فقسمان ووقتية وغير وقتية ووقتية تقدر بزمن يضاف إلى المصدر وغير وقتية تقدر بالمصدر فقط آلف الوقتية هي التي تقدر بمصدر نائب عن ظرف الزمان تقوله تعالى خالدين فيها مدام السماوات والارض وتسمى ايضا ظرفيه وتسمى ظرفيه ضرفية تسمى ايضا سما يعني مصدريه ظرفيه الله يسميها مصدريه ظرفيه وقال ولا يشاركها في ذلك شيء من الاحرف المصدريه خاص بما هذا حكم خاص بما لماذا لان ما اصل الحروف المصدريه اصل الحروف المصدريه ما قال خلاه الذي زعمه ان أن تشاركها في هذا المعنى وحمل على ذلك قوله تعالى أن اتاه الله الملك قال إلا أن يصدقوا أي وقت إيتائه وحين تصدقهم وقال في قوله تعالى أتقتل رجل أن يقول ربي الله ولك أن تقدر مظاها محذوها أي وقت ان يقول ومعنى التعليل في هذه الآيات ظاهر فلا يعدل عنه إذن هذه الآيات كلها تفيد التعليل بلام تعليل محذوفا لأن الله أتاه الملك إلا لأن يصدقوا إلا لأن يقول أتقتلوا رجلا لأنه يقول ربي الله قال ولك أن تقول مضافا ولك ان تقدر مضافاً وحده أي وقت أن يقول ومع التعليل في هذه الايه الظاهرون فلا يعدل عنهم أي لا يمال عنهم إن عدل معناها هل عن الشيء معنى هل عن الشيء إذا عديت بعن وإما إذا عديت يهيئ فمعناها الاقبال على الشيء عفوا اذا عديت اذا عديت بعن معناها الانصراف على الشيء واذا عديت بالباء معناها التسويه الذي نعم بربهم عندنا نسميه غيره واذا عديت يهيئ فمعناها الحكم في القضيه القضيه واذا عديت احيانا بنفسها تفيد عدلت فلانا سويته التسويه ايضا قال فلا يعدل عنه وما معنى عدل اليه الا معناها الاقبال على الشيء الاقبال على الشيء والانصراف اليه وعلى وغير الوقتية هي التي تقدر معاصرتها بمصدر ولا احسن تقدر لك قبلها نحو يعجبني الضابطها نحو يعجبني ما صنعتها الصنعك ومن ذلك قال تعالى وضغط عليهم الأرض من رحمة أي برحمها وقبل الشاعر يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابه أي يسر المرء ذهابه ذهاب الليالي وكان ذهابهن له ذهابه يعني يفرح لا يفرح اللي الإنسان إذا مرت الليالي ويعني وما يعرف ان ذهاب الليالي هو ذهاب من عمره ذهاب عمره اصلا ذهاب عمره وهذا اشبه ما يكون بحال الموظفين يفرح باتيان اخر الشهر من اجل ماذا ان يستلم راتبه وما يدري ان هذا الشهر انقطع ماذا ان هذا الشهر ذهب من عمره هذا الشهر يدريه الى والله المستعان وقالوا زعم السؤالي ان شرط كون مصدريه صلاحيه وقع ما الموصله موقعها وان الفعل بعدها لا يكون خاصا فلا يجوز اريد ما تخرجه اريد خروجك هو مردود بالايتين والبيت والبيتي السابق والبيتين السابقين بالايتين والبيت السابقين بالايت والبيت جماعه بين السابقين لماذا قال السابقين ولم يقل السابقتين؟ وبيت بيت مؤنث وآية مؤنث هذا مؤنث مجازي التانيث يجوز تذكير وصفه ويجوز تأنيثه البيت مؤنث مجازي والآية مؤنث مجازي فصح اقول السابقتين ويصح اقول ماذا السابقين والمؤنث المجازي يجوز في الصي يجوز فيصفه وجهان المؤنث المجاز التاني يجوز فيصفه وجهان اما أننا نذكره ونقول البيت والايه السابقين واما اننا نذكر نقول البيت والايه السابقتين هذا هو. وكذلك الفعل يجوز لي اقول قام يعني طلع الشمس ويجوز اقول طلعت السمس مؤنث مجالس التعنيل وبماذا يعرف مؤنث المجالس التعنيل ما ليس له فرق ولا يلد مجالس التعنيل وما له فرق يلد حقيقي التعنيل هذا في نفس النسلة نفس الحكم إلا أن الحكمة لا يقوم أهل أعلم أن ماء المصدرية توصل بالفعل الماضي المضارع، ولا توصل بالأمر وفي وصلها بالجملة الاسميه خلاف ومذهب السيبويه الجمهور أن ماء المصدرية حرف فلا يعود عليها ضمير من صلتها هو الراجح وذهب الأخوش بن السراء قماعة النحين الى إلى إلى ضمير فإذا قلت يعجبني ما صنعت فتقدير عن سوي عقبني صنعك وعند الأخفش الذي قال عليه ضمير، وعند الأخفاء الصنع الذي صنعته، قال ورد عليه بقول الشاعر بما لستما أهل الهيا أهل بما لستما أهل الخيانة والغدر، بما لستما هذه لو قال أنها تؤول بمصدر يعود عليها الضمير نقول الفعل الجامد لا مصدر له. من اين تأتي له ب بمصدره من أين تأتي له بضمير عود؟ قال إذ لا تقديره هنا. ذكره هنا. هذه درسنا الأولى ما المصدرية والأولى ما النهي. هي عاملة غير عاملة، ذكرنا الثانية ما المصدرية وهي قصيرة غير مقصيرة، وبقي لنا ماذا؟ قالوا أم زعيدة فلها أربعة أقسام. إذن بقي من درسنا ماذا ما الزائده إذن الدرس الأول الذي درسناه ما النافية؟ واخذنا اليوم تكملتها وهي ما النافية غير العاملة، ودرسنا ماذا ما المصدرية، القصيرة غير الوقتيه وقعدنا باذن الله سبحانه وتعالى ااا نسال الله ان يشتر الامور ان ناخذ ماذا؟ ااا ان ناخذ و واما الزائده فالاربع احسن يعني ما زايد هذه ما هي الى الان هذه ما الحرفيه ماء الحرفية فيها أربع أقسام زائدة وقسمان في المصدرية وقسمان في النافية كم صاد أقسامها على التفصيل الماء الحرفية ثمان وسأتي ماء الاسميه ولها تقسيم فكلمة ماء موضوع موضوع يعني بالحقيقة يعني شيق شيء يقرأه طرحه طيب ان شاء الله يرضاكم الله خير